بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف المنسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين شيخنا الفاضل الدكتور محمد بن غيث القيث أيها الحضور الكرام أيها المستمعين والمستمعات عبر إذاعة العبر العبر الإذاعة العلمية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لنا إدارة مركز رياض الصالحين بدووي نيابة نيابة عن والدنا خليفة نضاع حفظ الله وشافاه في مستهل كلمة الافتتاح لدورة الإمام مالك العلمية الثانية. أتوجه بأسماء عبارات الشكر والامتنان وأبلغ كلمات الثناء والعرفان. إلى ولي أمرنا الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة أيده الله وحفظه وشفاهه عافاه وإلى سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله نائب رئيس الدولة حاكم إمارة دبي لإزاحة الفرص لإقامة مثل هذه الدورات العلمية وما ذلك إلا حرصهم على خدمة هذا الدين العظيم. إن الدورات العلمية المكثفة والتي انتشرت في الآونة الأخيرة في مجتمعنا الإمارات، إنما هي ظاهرة طيبة وتبشر بمستقبل علمي نافع للأجيال القادمة. فهي من العلم والفقه في الدين وهي من علامات إرادة الخير للمُتلَقِي فقد قال صلى الله عليه وسلم من يُرِد الله به خيرًا يُفقِّه في الدين وإن مما يُثلِج صدر المؤمن إقبالُ الناس عليها والسؤال عنها قبل بِذايتها وهذا إنما يدل على حاجة الناس إلى العلم الشرعي أشد, أشد أحياناً من حاجتهم إلى الطعام والشراب والعلم الشرعي لا يعدل شيء لا يعدله شيء به يرفع الإنسان الجهل عن نفسه وبه يتعلم الإنسان الحلال والحرام والخير من الشر واعلموا حفظكم الله لا يقوم بهذا العلم ويعلمه للناس إلا العلماء وطلبة العلم المستقيمون على طاعة الله هم الذين يبينون للناس ويعلمونهم أمور دينهم ودنياهم فالعلم لا يؤخذ من الكتب فقط ولا يؤخذ عن الجهال والمتعالمين ولا يؤخذ عن مشايخ الضلال والبدعة وإنما يؤخذ العلم عن العلماء الربانين قال الله جل وعلا ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون وما كنتم تدرسون وإن من نعمة الله علينا أهل الإمارات أن سخر لنا مشايخ أجل وطلبت علم نجبا لله الحمد قد غاموا حفظهم الله بعقد دروس الإمام مالك العلمية الأولى بعقد دورة الإمام مالك العلمية الأولى، وهاهم يشرعون، وهاهم يشرعون بفضل الله تعالى بعقد الدورة العلمية الثانية، فشكر الله لهم سعيهم وبارك لهم في علمهم وجزأهم عنا خير الجزاء وختاما أسل الله تعالى أن يوفق دائرة الأوقاف والعمل الخيري بدبي, بدبي لكل خير ورشاد. وأن يُكَلِّلَ أعمالهم بالتوفيق والسداد وأسألُ تعالى لنا جميعًا الفقه في الدين والثبات على السنة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والآن